بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيد ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيد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 قُلْ يوم الفتح لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ